وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا معثر ما في الكبور وحس لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير